ع لا ي ك م ل ل الله س ا وبركاته م ورحمة يا ك المرة الفات لا لا ما عليكم كنت نعين عليكم يا شيخ والمرها ا دي في نحن نحسن عارف الشيطان الأوقع لا يجري من مجرد في حالكم الحمد لله بكم العمين、الله. الحمد لله. اه لله اخبار أنا والله اتصل بخصوص الظلم م ق ا الذي ل هو ن ر عابرة تذكيات ا في ع ا ص ر ة آه. طبعا اعتقال بارك الله ا ل فيك م ق ا ل بارك ا ل ل ه فيك فيه بعض ا ل مثلا و ر مسألة م الامر الذي افرز ح ا ش ي ة ل ل م ش ا ي د كيف اصبح لكل شيء ح ا ش ي ة تختص بها إيه ف... ف... فلا نجد يعني من المشايخ و بالذات المشايخ الكبار يعني هذا يعني يعتبر يعني تشكيك في ب ط ا ن ة المشايخ و اتهام ل ل م ش ا ي خ و التساهل و التسعيه و التعديل وأيضا هو وكذا شايخ في تخصيص لبعض المشايخ لبعض ما مؤمن بكلمة نعم لكل نعم ومع أ ي ض ا ج ع ل ت في ردكم ل الشيخ علي ي رضا يعني ومع ذلك ف إ ن ن ا نرى أ م و ر ا لا ينقضي منها العجب منها أ ن أ ح د ه م يخصص في موقعه ا الشايخ كثير من السلفين ولكن ن ه نظن بهم خير لنا ط ع ا في ن ي ا ت ه م بفعلهم هذا أ ي ض ا حتى في ك ل م ة على أ ن ن ا ن س أ ل هؤلاء لماذا أ ن ش أ و ا لهم مواقع أ ص ل ا أفلا ت ر م ذلك ا ل ا ب انشاء ر ي ع ي مسألة إ ن موقع للشيخ هذه ما فيها أ ي شيء وما وتعجبوا موقع تقول وأعجيب المواقع ولعل المواقع وأيضا وهذا والمرج والساحة الدعوية ما ما تعميم سلام فيها أيضا أيضا البيضاء أعجبها السلفية ساد الهرج كيف في يعني لي كثيرة رأيته هذه أخذ أحد كذا ساد هذا ر والمرج ج الدعوية واختلق الساحدة <تصفيق> السلفية الحابل وقال ه ف ي هو ا ل د ع ة الذي س ل ف فيها ي ة ما صار ك ا أبدا العكس ا ل ذ يخالفه <تصفيق> ا هو الذي يصبح عنده هرج <تصفيق> <تصفيق> عمر يعني ربما هذا عند ط ل ب ة العلم الصغار يعني أ و من يرفعهم أو, أو يقول ل عنهم ع او م ة ذ ا عندهم الأم يقول ض ا بارك الله فيكم فيه تعميم ت عنهم كثير من الغيرين عن السلفية كلمات متوريات علامه ي بين ا الفينات والأخرى ل أن م حقا والحمد لله رب د ردود قوية الشيخ العالمين ل ه ل وسلم ي ه ش ي عليه خ عبدالله الله صلى عبدالله ي فيهم في الحلبي وأيضا يقالوا بعيدا السلفية يهرج الفرعية عليه ن مكان عن إن منها فرفقه والإفقاء ردودهم هذا وهذه ما لم مساء قرامته حكم كل الرجل زال على واجل لازم بعد أو وحفظه به فنقول ب ا ل ت س ا ئ ي ل هذا ا ل خ ط أ في مسمى ا ل إ م ا م من ا ل م س ا ع ر الفرعيه ا لا ليس من المشاعر أمسى هيرض ي شوف يعني أ ل الفرعيه ا تقولها ك ت ل ى تلك وسلوكي نحن لا الناس الانبياء والرسول كائنا كان كائنا وتعرف حقيقة نحن مهدي من من نقدس احدا من, الناس كائنا من, كان. كائنا من كان ان يعني شو خلي بالك يقولوا احترم الشقه ب ي ه و ا ق د ر و واعرف واخد لك اثره العظيم على ا ل د ع و ة وبنفس الوقت ما ا ن ت ق د و ي ق و ل ا ن ع ن د ي ش ابدا غلو لا وبعدين انا فعلا كل, ل... كل حرف مش كل كلمه ة كل حرف ج ا ي في الرسالة انا ل ل ر س ا ة ادريه تماما واعلمه تماما واعرف ع ولا احسن الجميل ب م الكلام وعارفين ايه شامل ا وبنفسه الشكلة انا شامل هاجي السلفي بيه يعني محسوس وعظيم جدا وفي نفس الوقت ننكر على ا ل ش ربي د ه بلا مين ل عن على ش ي خ ربي من نسبة ل اشياء ل لا ل على ي م ا الحالة ن أعظم دي ج بالنسبه ا راكع الإرجاء الموضوع لمن ر ا ا الأصل بالنسبه دي رقم ورح للشقه ك ا ا ي خ ر بيا انت رد احمد عمر ب ز م و ل ورد انسان عطايا ورد جمال ي سبحانه م ا عايش في الدور ونافس ت توب غير توبه وما و ل ما ت يبدا هذا الحرب مش عشان من ا ل خ ط ا ء الحلبي هذا الحرب مفرط ل ل ش ي ربيع ي ب ا ل ن س ب للحرب يببا ة المشايخ المشايخ المشايخ ايه ايه ايه ايه ايه يببا دي ما ت ق و ل ي المشايخ ش ر ا م من الكلام من ش الشهر ا ي خ ده سنة ب ا ل ل ل ن س ب ة ع ي رضا حوالي نسبة ه ر ي يقول لأخينا ن كان نقال علامة المحدث خلا؟ فقال ل أ ن ي ن اعلم ا ل م ح ا ك ل ه ا كيفا ولكن لديك ع ل ا م ا ل م ح د ث ف ا ل ك ن ل د ي ش علامه محدثه ولكن لديك ي وطين طيب دي مش إنت معا هو علامه ا محدثه ولكن لديك علامه ا محدثه ولكن لديك ح ع ل ا ن ت م ع محدثه ي ن ولكن ي لديك علامه محدثه ولكن ع لديك رضا مرجع علامه ع ا ل محدثه بل اول حالة اول حالة يرضى اكبر تهم تهم فقال هم انهم مرجع لن ل وقع في ا الشيخ ر ج ا ام ء ق انهم مرجع هذه ل ر ع في ا ل ا ن هل كان كلمته التي قالها سابسك ا نقول هذه قرأت ارجاء ل ق معاي... أه... و هو... لكن معي ف ه ي الرجل, الرجل لم يدعو ولم يؤلم الكتب ولم يقعد ه ذ ه ا ل م س ا ل ة بل قال ك ل م ة عذره ولم يعقل كما ت ك ر بخلاف تقول ن و ا ل ل الصحيح هو رقم اثنين. انت بتقول المشايخ مين المشايخ دول؟ و يضعوا اثنين انت رقم تسكياتهم مين العلم؟ العلم؟ دول يعني, ما يعني هم علم أوه. أوه. أوه. علم. يعني طلاب علم ا لا ل يضعون اينما طلاب علم لا طلاب لم ي علم طلاب ل ع يقولون ي حجه ة لا يشي ما تقرأ يتشعبه لا لا ب لا م دول ي لا و لا و بأسلوب شيك م ث إني ناسكيد ف لا ن إن أنا الشيخاني عندي نعم يطمنان إن هي الشيخ عامي عمي يبعد أساس الشيخ على أطفل عموقع آج و اوحب بخلاب العلم هذا على ك تجد ب ايه كاتب حصولي على ا ز ة ج ي د ة من ع الانا واخذلك ل ي ل بحثا ي ايه مالي رضا ي ايه ايه ايه ايه ايه ياما ه تتكلم ياما ت ت قدك على جدا ن ا واخد لك ظهر جدا فيه والتعالي و ا ل ت ع ا ل م ظ ه ر جدا فيه ياما في تتجد يبقى اللي عليه بننقضه عقفيه ق الإرجاء اللي نصف هو ر من ا ي ن ت ع ا ل م ن ق ح ن ف سلفيا ه و ا وكان م ت ذ لك فيه انحرافا ثلفيًا ومن فيه ي ع ن ي ليس سلفي ا خالص قاله ب ي ا من من يكتب فيه غير سلفي لا مش ي ت ك ل م ع ل ى الناس المشغولين بس كلمه طلب العلم انا لا ما اعرف ماذا يكتب فيه غير الدكتور احمد وشيخ د اسامه م فكرهم يعني لكن ن ذا اللي ا ا ل ل الناس المشترك اي اي انهم مخالف المقصود المقصود لفتهم كلامك يعني وقت في يثبت يثبت يحدى ي وحد بعد ذا لا ي ل ل ك ا م د هذا ا ل م للمشايخ نعم ز الثلاثين بالنسبة للبطانة نعم. انا, أنا كلام عام للمشايخ ولقدره ا وقعين ع ن المشترة ا والنوقعة كويس العلم و ق ده واحد من ذكووش ا ما, ما نظل أبدا المشتر لا كلام أنا لاب نظل نظر ن تظل أحد ده ده في ت كل خلاص عارف. عارف. هذا حتى ل والعذر صحى منه ترد اشياء في فتنة والعادي من, من الف كتابا فقد عرض عقله على الناس تمام؟ ونتراجع المكتب تراجع العلم المشكلة ما وحمد كما تحلم اللي عادي ايه كان بقضاء علينا ابدا انه احنا أساءنا كذا كنا جناس الله كبر ولا الحقي نقبل نزغل فضيلة يرد تيش شيء عن رد كبر ورجو بس ونحن قنون ونحن ونحن ونحن نقصد لابد ان ترد نقطه واحده ان الشيخ لا يرد و الا لما لم ي يرد ي الشيخ ربيع ن رد رد لشيخ على الحلبي ي سؤال أو الإيمان هذا الموضوع ل على كلام الحلبي التعديل ايه هذا كلام المثيل لا انا في موضوع موضوع عن من ان الايمان وعلى يقول شرط صحة سائد جدا وقال به كثير من السلف وانت تعرف هذا اكثر مني الـ الـ الـ الـ الـ ان ل الايه ي ه ك ل م ة شرط صحه او شرط ك م ا ل اصلا هذه ك ل ا م محدثين ع ي ما لم تخلص غلط دا غلط ده ده ده اسمعني ارجوك اسمعني ا ك ل ا م ع ن ي خ اسمعني اسمعني اسمعني ا س م ع ش ي خ اسمعني اسمعني اسمعني اسمعني اسمعني اسمعني ا س م ي ن ي اسمعني ل هذا اسمعني اسمعني ل ل ه اسمعني ل الله اسمعني ل اسمعني اسمعني ق و ا م ا ر ولا قول الشاف قال الله حجة س و ل أ ن ا أقرأ ي ا س م ع ن ص منهم ا لإمام رقم وغيرهم أحمد قلت ا ل إ م ا م أ ب و ع ب ي د ل قال س م في كتاب الإمام في صفحه ة 24 تحقيق الشيخ ولا اربع م الإسلام صاحبه ا ويلحق ل ب إلا ك ل الكفر م خاصة و ن غيرها ي جاء الآثار جاءت وبذلك ع ن ي كلمة بكلمة ل ا ف ر خاصة دون غ ي ر ه ا والإمام أحمد قال صالح ا بن ا ل إ م ا م أ ح م د رحمه الله تعالى في كتاب ا ل س ن ة الخلال في الجزء الثالث س أ ل ت أ ب ي ما زيادته ونقصانه اي م ا ن ق ا ل ز ي ا د ه ا ل ع م ل و ن ق ص ا ن ه وترك تركه العمل مثل قال و نقصانه ترك العمل مثل تركه الصلاه الزكاة وأداء ا بالعمل إثناء الله ينقض ويزيد أن أيضا وضعبه وطيب ذلك الإيمان أفضل من بعض. يجيد وزيادته ن ق ص في العمل ونقصانه في ترك العمل لم يقل وزواله ونقصانه ما يحكى. الله وسيفصل وصيب. يعني. يعني. يعني العمل لأفر النصوص إن شاء الله. أنا عارف كل النصوص اللي ما تمام إيمان متأثر أيضا يحكى يعني فيك يبدو ونقصانه وراجب كارك طبعا أنا عارف بارك الله فيك. أنت يبدو أنك أنت متأثر بكلام الشيخ تكره وغيره ده فيه نحن أنت أفلك كنت حتى فالكلام تفيد بعض ربيع المشايخ واخذلك ده انا ح مزيئين الان ل م ح د ث ي يا ع ع ل م و ن ن ق د ت بعد سنة شيخ ل لنا العمل ن ان العمل تارك دلس راجل مسلم وراجل خينا جماعة ي نتبارك ا الان يا شيخ م وصيف قلت لك قال الشيخ الالباني قلت قال ب ا ل ا ر ش ا ء ولم يكن مخزئا عثيمين ق ل ت لي ليس بحجه ة والشيخ ربيع من يعني تكلموا المحدثين الذين فيما ل ربيع يعني من س أ لا انا اريد منك فضل لكلام ما انت طبعش صدقني ع ش ا المغرب أ ذ اخرج ل م من النار من لم يفعل خيرا قط مم. كيف افهم هذا الحديث لم يعمل <تصحة> لا <طبيب> <تصحة> الله يقول أن ليس العامل أصلا كلمة نتحملها الشيخ لقاس الشيخ اللي كلمة ماجي من مع خيرا يبنى يعني <تصحة> يا دي دي、ماشي. دي كلمة من الشيخ ربيع دي ثاني ربيع شرط أبدا هناك قبض صح صحة أن جنس جنس هو نحن نتلازل من شقر و ل الله الجنس شقر ترك ا الفرائض ع م ل بالكلية يعني من ت ك ل مع تصديق الله يعني أوجبها كفر يعني ك ر وليس بكف أكبر اكبر جهة ر الحق يعني كما قائلك أقول يعني قائل يكفر؟ ترك ا الله يبال ا ل فيه ب خ ص ي بالكلية نحن منه العمل نظر أفراد أفراد العمل دعب أفراد الصلاة تارك نقوله نظر تارك هل تكلمت عن هذه ا ل م س ا ل ف بهذه الطريقه ة لا ل نعم انت جيد لبضموني من العالم ولا امام كبير من الادق كلام هذا لا يقل تقوم بمساله ي ر ان ل ل م تقوم ل الرجل ك بمساله اخرى ل لم يعمل ي هل هيا المعجبك قط قط تبيدي نفي ا طيب كيف كيف يمكنك ل القط م عليه العمل بدليل ناس الحجاب ل فقط ا ل لم يعمل خير ل ق ط فقط فقط فقط فقط ف ل ط ر ض ط ي ب ة نعم و فقط ف ل ط ر ي ق ط فقط فقط فقط فقط فقط ما عملش ف ي ه نعم فقط الحمد ل فقط فقط فقط ف ق ا فقط فقط فقط فقط فقط فقط فقط فقط ف ق ا ف ق ا اذا هل, هل لما ت س أ ل ن ي سؤال من لم, لم يفعل خيرا قط كما قال الملائكه انه فعل بعض الاعمال أ م تريد أ ن تصور لي أ ن ه لم يفعل حتى ي ع ن ي أي خير قط في حياتي وأعار أقول المعمل يفعل مع فعل الملائكة يا الملائكة قالت هكذا خيرا بصور بعض لم نفس شيخ الخير أي أنه قط طيب وصح هل سؤاله لما كليل لم تعني ق و ل هل لم هاني أنت من تكفر يا ي ف ل هل خيرا قط ت ع بما عانت به ا ل م ل ا ئ ك ة هذا السؤال أ ن ه قد ربما يفعل بعض الخيرات مع, مع قول الهه ا لا بتقولي لا لا لا لا. أنت بتقول اللي ا أنا أنا طيب طيب طيب. إنسان قال لو ف... ومثلا يميق الطريق لكن هذا اللي هو إيه؟ اللي هو انسان قال لا إ ل ه إ ل ا الله ويجب أن بعضهم قال إ ن ه مسلم ل أ ن ه جاء بعمل وده غلط يجب ان ي أ ت ي بالعمل الواجب يجب ان ترك انترك هذا, هذا الواجب انترك هذا ا لا و ج ب لا ينفع العمل ارافقك في الان يا شيخ ان ا ل ذلك شبارك ل العمل ا ن سلم جنس يعني فعل الظاهر قد مع احمد ا ل ي طيب عرفوك ف لا ا ي ه كاتب, إيه؟ كاتب في كتابه ضبط عوضب في ف د ا ل ا م كفرا ا ت ب اكبر ل ف ر ك ما دام يتلفظ ب اريد ل ولم يتلبسوا ش ه ا د ت ي ن بناقض أ أن أ ن ان ل آ أ و ا ف ق ك م في كلمه جنس العمل أنه لا بد أ ن ي أ ت ي بجنس العمل ليثبت لي له الايمان إ ي م ن أنا معك. لكن أنا السؤال بارك معكم الله ف ك ن ل ل كمثلا ع م إماقة الأذى طريق إلا س مسلم ا لا ممتاز ممتاز ممتاز هذا لا إيمان عاج الرب ن لكن نعم يصلي هل يصل أبدي به طبعا الرد كالآخي ما هو العمل المطلوب منه بعضهم هو شخص قال لا. يجب ان ي أ ت ي بعمل ا ل واجب العمل الواجب فالكافر ي أ ت ي بعمل على ده ردا عليه ر د على الاوائل فطبعا الراجح انه لا ينجو بالعمل الواجب ينجو يعني اخر شيء س أ ق ر أ ه نص ا ل إ م ا م محمد بن عبد الوهاب قال في الجواب ا س ن ي في ة له عما عم يقاتل عليه وعما يكفو الرجل به قال أ ر ك ا ن ا ل إ س ل ا م ا ل خ م س ة أ و ل ه ا الشهادتان ثم ا ل أ ر ك ا ن ا ل أ ر ب ع ة ف ا ل أ ر ب ع ة إ ذ ا أ ق ر بها و ت ر ك ه ا ت ه و ن ا فنحن و إ ن قاتلناه على فعلها فلا نكفره بتركها والعلماء اخلفوا في كفر ا ل ت ا ر ي ك ث ل ا من غير ج ه و د ولا, ولا نكفر الا ما أ ج م ع عليه العلماء كلهم كلهم وهو الشهادتان ة صحيح الله الله الشيخ ابن الحلال نعم محمد ب ل بمثل سؤال أولا أخرجه من كان طيب أنا يقول الحديث المال المال المال فكان كان كان فتنا الجنس نعم لا من من من كل إيه يحتج طيب يرى جاء بعض قدر أخر أحسن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ن قال س ؤ ا ل يقول هل العلماء الذين قالوا ب ع ل م الكفر من ترك اعمال ا ل ج و ا ر ح مع تلفظه بشهادتين ا ل ووجود أ ص ل الايمان القلبي هل هم من ا ل م ر ج ع ه قال رحمه الله لا هذا من أ ه ل السنه والجماعه هذا السؤال في م ج ل ة الفرقان العدد الرابع والتسعين السنه ة العاشرة شوال ج ر ي العاشره في ا ص ف ح الحديثة ة ا ة بنبادة طيب للبيع الشيخ لكي يقول بارك الله الواقع لك كلام نعم. بالليل. حاجة الشيخ فرق ر لو حصل حصل حتى حتى ده نعم من كلامه هذا لا, لا استطيع الشيخ من ب ع د يقول لا نتهمه ولا ب ا ل إ ر ج ا ء أ ن ت قلت مي؟ بكل يسوع شيخ بارك、وفيه. قلت ل الله أ ن الكلمة نعم. وأنا نعم أعلي ليس رضا يقرر فيك في في س ل ا و ه ي م ب ن ك ان تتعامل م ب ت ل ش ي خ ا ت ط ي ب ه ا ل ي س ا ن ت ا ل س ب ب الذي ج ع ل ت ي خ ا ل ع ه م ه ب ا ل ه ر ج ا ء ه و ت ي ط ه وبينه ب ي ن ه وبينه وبينه وبينه وبينه و ا ي ن ه و ب ي ا ه وبينه وبينه وبينه وبينه وبينه وبينه وبينه وبينه و ب ي و ب ي ن ي ن ي ن ه وبينه وبينه وبينه و ب ي و ب ي ن وبينه وبينه ب ي خ ل ي ب ي ن ه وبينه وبينه وبينه و ب ي ه و ي ن ه ب ي ن ه وبينه و ي ن ه و ب ن ه و ي ن ه وبينه وبينه وبينه وبينه وبينه وبينه وبينه و ب ي ن ع وبينه وبينه وبينه و ي ن ه وبينه وبينه وبينه وبينه ن ه وبينه و ب ن ي ن يكتب ر س ا ل ة و في المتاهه لم يكن مصدقه كثير يكتب ا ل ة ل ب ه ن ي انا فيه عقيده السلف لكن ق و ة أ ص ل ا سكت واخبارك اذا سكت كنا سكت عنه لكن ف ج ئ ت انه كاتب متعب كلام تكتبني كاتب ر ا و إ ن العرشه كمال وراي ل ش الشيخ ع ب ا واحتجي ن وإنه البطاقة ل رأي العباد صحيح وقد قال بهذا ليس الشيخ عبدالله فقط كثير من الشيخ عبدالله عكدت ق ي د ة اتأشوه ل ايه عشان انتاي وتأمل ي ايه تلف و ه ستجلوه طبعاكي ثلاثة يا اهل نعم. عقيدة ثلاث. عند العمل من الايمان إ ي م ن خلال لا إ إ لا ب عمل الا بالايمان جميل جدا ممتازد رقم. رقم واحد رقم و اثنين ح د رقم اتنين. رقم اثنين تارك عملي جارح ب ا ل ك ل ي ة كافر الكفر ا ل أ ك ب ر ب إ ج م ا ع المسلمين <تصفيق> مش بيجمع لكن م إجراء لو دعا ل ي خدهم و ك ب ا ح وقال م رقم كثير ل ث ل اللي يقول لي عمل شرط كمال وقع في شاء أبا. ما مرجع في ورد ا على شاء ا مرجع اللي ا ا الإرجاع أهم يقول ر م وقت ذلك ا ل شرطه صح وكذا يبدا مرجع للي دعا ان القائل بان العلم او شرط كيف كيف شرط لا لا صحة ولا يطار <تصفيق> شيخ أن كل م ا فتنة الجمل مخطأ ا السلب تحديث نعم ا أصدق التي الجمعة ا انكرتها والله اسمع لك فيها بحث من كلام المشاخبين العثيمين ومبادئ الالباني و ص ح ي ح ي ليش؟ ليس تهدل سهدا فيهم لانك لي انت م ع ساكتب م ا ل ل ا م م ل ط ي ا لي د ي تسمع للثلاث العقيدة رأيه؟ ن تايمين ط ل فوق كمان لحمد. مع كلام م ا ن فالله انا عشان قطع النزاع يستعليك جوضي قطع, اللي... قطع اللي هل في حاجه اخذها من القمور ا ل ث ل ا ث ا ل ا و ض تفيد ما يعني تعتقده فان جئت به رجعنا ل ك ا ل ك يا هانئ طائرين الله خيرا. في حاجات اخر دلعو